أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور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 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أُنزِلَ عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 من هو من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي بريه منه انه الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون ومن اظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إِلَّا الله إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما نراك إِلَّا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إِلَّا الذين هم أرادلنا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 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيض الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب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 أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني لي من الخاسرين قيل يا نوح بطل بسلام منا وبركات عليك وعلى أمة من ممك وأمة سنمتعهم وأمة سنمتعهم ثم يمسهم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 ان نقول الاعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وكلت على الله ربي وربكم ما من دَابَّةٍ إلا هو آخذهم بناصيتها إِنَّ ربي على صراط مستقيم فَإِن تولوا فقد أبلغتكم ما أُرْسِلْتُ به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم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 فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد الله غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز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 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا إِلَى إلى قوم نوط وامرأته قائمة فَضَحِكَتْ فضحكت فبشرناها, فبشرناها بِإِسْحَاقَ ومن وراء إِسْحَاقَ يعقوب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 وَإِنَّهُمْ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إِلَيْهِ ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح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 بئس الرفد المرحود ذلك من أنباء القرى عَلَيْكَ عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا فما عَنْهُمْ عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر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 عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين